الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين وصلي ووسلِّم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد زوار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وحجاج بيت الله الحرام فإنكم في هذه الأيام تنعمون بما من الله به عليكم من أداء مناسك الحج والعمرة وزيارة المسجد النبوي إنكم في هذه الأيام أديتم ركنا من أركان الإسلام الخمسة لمن لم يكن منكم حج من قبل ذلك أو نافلة تكملون بها فرائضكم وذلك لأن من رحمة الله بعباده ومن حكمته البالغة أن شرع لهم من النوافل ما تكمل به فرائضهم لان الانسان مهما كان في الكمال ومهما كان في الشدة في حب الخير فانه لا بد ان يكون في عمله تقصير ولذلك كانت, الفرا... كانت النوافل تكمل بها الفرائض يوم القيامه حجاج بيت الله زوار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم انكم في هذه الايام تودعون عاما تجريا شاهدا عليكم او شاهدا لكم بما اودعتموه من الاعمال ان خيرا فخير وان شرا فشر فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره ان الانسان التاجر اذا أتم تجارته فانه لا بد ان يراجع في دفاتر حسابه لينظر ماذا حصل عليه من الخساره او الربح فهل نحن في وداع هذا العام هل نحن ننظر ماذا كتبنا وماذا عملنا في هذا الش... في هذا العام الذي انصرم ان الكثير منا تستولي عليه الغفلة وتمضي عليه الأيام وهو لا يدري ماذا كتب له وماذا كتب عليه أيها الأخوة <تصفيق> المسلمون إنني اوصيكم ونفسي لتقوى الله عز وجل التي هي وصية الله في الأولين والآخرين كما قال الله تعالى ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تقوى الله ليست الكلام الذي يقال ولكنها عقائد واقوال وأعمال تنجي الإنسان من عذاب الله وتقيه من النار فالتقوى أن يتخذ الإنسان ما يتقي به عذاب الله بفعل أوامر الله واجتناب نواهيه هذا أشمل وأجمع ما قيل في معنى التقوى فمن أضاع الصلاة فليس بمتق لله ومن بخص الزكاة فليس بمتق لله ومن فرط في الصيام فليس بمتق لله ومن فرط في الحج فليس بمتق لله ومن لم يبر وارده فليس بمتق لله ومن لم يصر رحمه فليس بمتق لله ومن لم يصدق في بيعه وشرائه فليس بمتق لله ومن لم يؤدي واجب الله عليه ومسؤوليته التي حمله الله اياها في أهله في التربيه والتوجيه فليس بمتق لله إذن فالتقوى تشمل الدين كله ولهذا قال بعض العلماء في تفسير التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله وأن تترك مانها الله على نور من الله تخشى عقاب الله نعيدها مرة ثانية التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك ما نهى الله على نور من الله تخشى عقاب الله. أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك ما نهى الله على نور من الله تخشى عقاب الله. وبهذا نعرف. أن المتقي لا بد أن يكون لديه علم بالشريعة لأن من, لم لأن من يتق الله على غير علم فإن تقواه وقعت مصادفة لا انقص فلا بد من العلم لا بد من العلم قبل العمل ولهذا ترجم البخاري رحمه الله في صحيحه ترجمة تبين هذا فقال باب العلم قبل القول والعمل ثم استشهد بقوله تعالى تعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات وان تترك ما نهى الله على نور من الله تخشى عقاب الله تترك ما نهى الله عنه من الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغيض بالله على نور من الله تخشى عقاب الله لان من وقع في معصيه الله فقد عرض نفسه لعقوبه الله عز وجل ايها الاخوه المسلمون ان الواجب على الامه الاسلاميه ان تكون كما امرها الله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا فاعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا فما هو حبل الله قال بعض العلماء حبل الله القران وقال بعض العلماء حبل الله الاسلام والكل صحيح فان القران يتضمن الاسلام كله فما قال الله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمه وبشرى للمسلمين والإسلام هو حبل الله ايضا لانه يوصل الى الله عز وجل فالواجب على الأمة الإسلامية أن تعتصم بحبل الله جميعا ولا تتفرق لا تتفرق أحزابا يضلل بعضها بعضا فإن هذا من أسباب الفشل وأسباب الخذلان كما قال الله تعالى موجها الخطاب لخير القرون من هذه الأمة يقول الله تعالى حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الامر وعصيت من بعد ما اراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخره الشاعر من هذه الايه قوله وتنازعتم في الامر وانه لا يؤسفنا كثيرا انرى أن اليوم متفرقة ان نرى الامه الاسلاميه اليوم متفرقه احزابا يضلل بعضها بعضا وينكر بعضها على بعض في امور كان الواجب عليهم ان يجتمعوا لمناقشتها حتى يتحدوا عليها وحتى تقوم البينه على من خالف الحق لان من خالف الحق قد يكون سبب مخالفه الحق عدم علمه بالحق ولو انه نوقش فيه لرجع اليه اذن فلا بد من أن تجتمع الأمة الإسلامية على حبل الله عز وجل اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا إن الامه الإسلامية إذا تفرقت سقطت هيبتها بين الأمم ولم يكن لها كيان تعتصم به ولم يكن لها أساس تعتمد عليه فلا يهابها الأعداء بل إن الأعداء نعلم من سياستهم أنهم يحاولون جهد جهدهم أن يفرقوا جماعة المسلمين إن الأداء يحاولون كل المحاولة أن يفرقوا جماعة المسلمين لأنهم يعلمون أن الأمة الإسلامية لو اجتمعت على دين الله لا على ما تأتم له أهوائها عليها بل على دين الله لا لثلت عروشهم أروش وأسقدت دولهم ولا يخفى علينا جميعا ما حصل لأبي سفيان ابن حرب حينما قدم إلى الشام وسمع به هرقل وكان هرقل ملك الروم وعظيم الروم سمع به وكان هرقل رجلا ذكيا فلما سمع به وكان وافدا من مكه هو فواساهم وسالهم ماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو اليه فاخبره ابو سفيان بما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو اليه من عباده الله وصله الرحم والاحسان والعفاف وغير ذلك مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم نجد يا اخ ولم يكذب أبو سفيان على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكذب أبو سفيان على النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به عنه فرقس بل علم بصفق مع أنب سفيان كان في ذلك الوقت عدوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لكن العرب في وكرم أخلاقهم يرون أن الكذب عاء فلا يحب أبو سفيان أن يتحدث الناس عنه أنه كذب على النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به عنه ولكن قاله رقل هل كان يغدر يعني لا يوفي العهد فرأى أبو سفيان هنا فرصة أن يلمز الرسول صلى الله عليه وسلم فقال قد كان بيننا وبينه عهد ولا ندري ماذا يكون العهد الذي بينهم كان هو عهد العهد الذي كان في صلح الحديبير وعبو سفيان يقول لا ندري ماذا يكون متاولا وإلا فإنه يعلم علم اليقين أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان أوفى الناس بالذمه ثم قال هرقل انتبه للكلمة العظيمه قال هرقل لابي سفيان ان كان ما تقول حقا فسيملك ما تحت قدمي هاتين الله اكبر هرقل عظيم الروم يقول ان كان ما تقول حقا فسيملك يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما تحت قدمي هاتين مع ان الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت كان ليس ذا شأن بل إن قريشا منعت أن يدخل مكة ليعتمر فلما خرج أبو سفيان قال لأصحابه لقد أمر امر ابن أبي كبشة أمر يعني عظم عظم ومنه قوله تعالى لقد جئت شيئا ما إمرا ما معنى إمرا؟ يعني عظيما يعني عظيما فمعنى أمر أمره يعني عظم أمره إنه ليخافه ملك بني الاصفر إنه ليخافه ملك بني الأصبر ملك الروم يعني في ذلك الوقت الروم يعتبر يعتبرون من الدول الكبرى ومع ذلك خاف النبي صلى الله عليه وسلم وإن يأثن الآن هل هل النبي صلى الله عليه وسلم ملك ما تحت قدميه رقل نعم ملكه قد توفي النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تفتح الشارع لكن ملكه بخلفائه ودينه فإن خلفاء فتحوا الشام وفتحوا العراق وبلغوا مشارق الأرض ومغاربها لدين الله ولو أن الأمة الإسلامية اليوم تمسكت بما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم لملكت مشارق الأرض ومغاربها لخافها رؤساء الغرب والشرق إذن من هذا المكان ومن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ندعو علماء الأمة الإسلامية إلى أن يحاولوا بكل جهدهم جمع كلمة المسلمين لا على التحزب والتعصب ولكن على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وكل إنسان مؤمن فانه لا يمكن أن يرجع في نزاعه إلا إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لأن الله يقول إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا واطعنا وأولئك هم مفتحون إذا دعوا إلى الله كتابه وإلى رسوله إلى نفسه في حياته وإلى سنته بعد وفاته أن يقول سمعنا وأطعنا لا يمكن لمؤمن أبدا أن يقول إذا دعي لكتاب السنة لا أريد ذلك لا بد أن يقبل ولهذا قال قال تعالى في آية نقرأ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما في هذه الآية عدة توكيدات من يوده لي في الآية عدة توكيدات لا لأنها ما توكيد الآية فلا وربك لا يؤمنون فيما صدر بينهم القسم هم سلام ربك لا يؤمنون ان نفي نفي الايمان لا في اي توكيد اسمع سلام لا يؤمنون حتى يحكموا ماذا ترون لو كان لفظ الايه فوربك لا يؤمنون اي الكلام نعم يستقيم لكن جاءت لا للتنبيه والتوكيد كما في قوله تعالى لا أقسم بهذا البلد المعنى أنه يقسم بهذا البلد وليس ينفي القسم به لكن لا هنا تأتي للتنبيه والتأكيد انظر أكدت هذه الجملة لا وبالقسم وبربوبية الله تعالى لرسوله لأن ربوبية الله لرسوله ربوبية خاصة ليست كالربوبية العامة الله رب كل شيء كما قال تعالى إنما قل إنما أموت عبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء لكن ربوبيته للنبي صلى الله عليه وسلم ليست كربوبيته لعامة الناس لأنها ربوبية خاصة اقتبت أن ننعم الله عليه بالرسالة ثم قال حتى يحكموك فيما شجر بينهم يعني يجعلونك حاكما فيما شجر شجر وش الشجر النزاع فيما شجر بينهم يعني في النزاع الذي يكون بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قريت يعني لا يكفي التحكيم لأن ربما نتحاكم الى القاضي لكن إذا حكم عليه صار في نفسه ضيق وحرج يقول هنا ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قريت ثالثا، ويسلم تسليماً يبادر بتنبيه الحكم لا يكفي أن يقبل الحكم وأن لا يكون في نفسه حرج بل لابد أن يسلم تسليما ومعنى يسلم تسليما يعني نعم ينفذ الحكم ينفذ الحكم تنفيذا تاما مثال ذلك تشاجر رجلان في مسألة ما من مسائل الدين فمتى يكون الايمان هل الإيمان أن يتحاكم إلى رأي أحمد بن حنبل أو الشافعي؟ او مالك او ابي حنيفه او الثوري او ابن حزم او غيرهم من العلماء او مقتضى الايمان ان يتحاكموا الى ايه الى الكتاب والسنه طيب تحاكم الرجلان الى الكتاب والسنه وصار الحكم موافقا لاحدهما دون الاخر والذي لم يوفق للصواب صار في نفسه حرج هل يكون ايمانه تاما اجيب يا جماعة لا لماذا صار في قلبه حرج ولا بد ان يكون القلب منشرحا بحكم الله ورسوله طيب ثالثا حكم الكتاب السنة ولم يكن في قلبه حرج لكنه توانى في التنفيذ لم ينفذ فهل يكون تام الايمان لا لماذا لأنه لم يسلم, لم يسلم تسليما ونحن إذا رجعنا إلى عالم المسلمين اليوم وجدنا مع الأسف الشديد أن كل واحد منهم يتعصب لرأي فلان وفلان دون الرجوع إلى الكتاب والسنة وهذا خطأ خطأ عظيم لأنك إذا تعصبت لشخص قال خصمك وأنا أتعصب لمن الشخص الآخر ولم يحصل اتفاق ولكن إذا قلنا هذا كتاب الله هذا كتاب الله بيننا هذا كتاب الله بيننا يحكم لأن لم يكن هناك, هناك تحزب أنا إذا تحزبت إلى القرآن والسنة أو تعصبت إلى القرآن والسنة فأنا لم أتعصب لرائي ولا لراي غيره مثال ذلك من الناس من يتعلق بالاولياء من يتعلق بالاولياء تعلقا تاما حتى يظن انهم ينفعون او يضرون فتجدوا عند الشدائد يرجعوا الى الاولياء عند الشدائد يرجعوا إلى الأولياء يدعوهم ويستغيث بهم ويستنصر بهم وينسى من ينسى الله طيب نقول أنت الآن مسلم يعني بمعنى أنك تنتسب للإسلام والمنتسب للإسلام لمن يجعل التحكيم نعم لله ورسوله لله ورسوله تفضل بيننا وبين كتاب الله من سيد الاولياء لا الله هو سيد الاولياء الله السيد والسيله المطلقة من سيد الاولياء من البشر الرسول عليه الصلاه والسلام سيد الاولياء من البشر محمد صلى الله عليه وسلم طيب ماذا قال الله لمحمد قال الله لمحمد قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم غير لست اكترت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون وقال الله له قل لا أقول لكم عندي خزائن الله حتى تسألوني من خزائن الله ولا أعلم الغيب حتى أحذركم مما يحيط بكم ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما ينحى إلي وتأمل كيف قال هنا ولا أقول لكم وفي قصة نوح قال ولا أقول إني ملك لأن هذا هذه الآية تخاطب قوما موجودين لا أقول لكم عندي خزائن الله أما في نوح فإنه قال لقومه ولم يصرح لهم بصريح الخطاب الكاف طيب ماذا تدل عليه الآيتان على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا وليس عنده خزائن الله وليس المريب طيب فل قال الله تعالى قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا لا أملك لكم الخطاب لمن للأمة قل الخطاب الرسول لا أملك لكم للأمة ضرا ولا رشدا فلا أملك أن أضركم بشيء ولا أن أرشدكم إلى شيء زد على ذلك قوله قل إني لا لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه متحدا يعني لو أرادني الله بسوء ما منعني أحد ولم أجد متحدا الجا إليه سوى الله إلا بلاغا من الله ورسالاته يعني ليس وظيفتي إلا البلاغ من الله ورسالاته هذا وهو سيد إيش؟ سيد الأولياء فما بالك بمن دونه ما بالك بابي بكر عمر عثمان علي الحنبل غيرهم من الأولياء هم لا يملكون ذلك وسبحان الله يا اخوان إنسان يذهب إلى قبر ويسأل صاحب القبر ويستشفع به ويستنصر به ويستغيث به ويدع من بيده ملكوت كل شيء سبحان الله اين العقول اين العقول قبلا عن الدين صاحب هذا القبر الم تعلم انه كان مثلك ياكل ويشرب ويمشي في الاسواق ويؤلمه البرد ويزعجه الحرب الم تعلم انه مات وصار جسمه جسدا لا روح فيه وحمله أشفق الناس عليه ودفنوه كل هذا كان فكيف تأتي الآن, الآن وتدعو صاحب هذا الخبر هذا سفه في العقل وضلال في الدين قال الله تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفها نفسه وما ملة إبراهيم ملة إبراهيم ما ذكره الله في قوله ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين لم يكن مشتكا يوما من الدهر بل كان يجعو <تصفيق> إلى عبادة الله ويبرأ ممن يعفوزون الله وإذ قال إبراهيم لابيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرا فإنه سيهديه وقال تعالى وما كان السفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعده إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم, لا إن إبراهيم الأوام حليم في إذن يا أخواني الملة الحنيفية هي البعد عن الشرك وأن لا يشرك الإنسان بالله احدا لا رسولا ولا نبيا ولا ملكا ولا وليا ولا إماما ولا غير ذلك لأن كل هؤلاء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا فضلا عن أن يملكوا ذلك لغيرهم فإن قال قائل إنه يوجد من الناس من يأتي الى القبر ويسأل صاحب القبر أن يشفيه من المرض فيشفى يشفى فما الجواب عن ذلك الجواب عن ذلك أولا أن نطالب بصحة النقل يا جماعة هذه مفيدة لطالب العلم يوجد دعاوي كثيرة كذب فأول المطالب لماذا لصحة النقد من قال هذا من قال ان شخصا دعا وليا في قبره فسجبره من قال هذا هذا أول نقطة فإذا قدر أن النقل صحيح ولكن ولكن أقول إن قدر أما أن يقع فهذا بعيد لكن إن قد فإنما حصل ذلك عند دعائه لا بدعائه انتبه ولا إنما حصل ذلك إيش عند دعائه لا بدعائه وفرق بينما يحصل عند الشيء وما يحصل في الشيء أرأيت لو ان شخصا قدم الى بلد ونزل المطر حين قدومه هل يقال ان المطر نزل بقدومه او عند أو عند قدومه نعم عند قدومه لا بقدومه فاذا قدر ان شخصا دعا وليا في قبره فشوف من مرضه فان هذا ليس لدعائه لهذا الولي هل هو إيش؟ عند دعائه لهذا الولي فإن قال قائل هذه دعوة منك لاننا نقول بل ان الشفاء بدعائه لا عنده لان الافضل ان يضاف الشيء الى سببه الظاهر أنتم معي يا جماعه يعني لو قال قائل بل حصل الشفاء بدعاء هذا الولي لان الاصل ان يضاف الشيء الى إيش؟ سببه الظاهر ولا نعلم سببا الا دعاء هذا الولي بل يحمل الحكم عليه كما الجواب ما الجواب استمع الى الجواب من الله عز وجل قال الله عز وجل ومن اضل من, من يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه من اضل من أضل يعني لا احد اضل ممن يدعو من دون الله من لا, من لا يستجيب له الى يوم القيامه لو دعا الى يوم القيامه ما استجب له وهم عن دعائهم غافلون واذا حشر الناس كانوا لهم اعداء وكانوا بعبادتهم كافرين إذن هل يمكن أن يستجيب هذا الذي دعي من دون الله ما الدليل ما الدليل قول الله تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون فإذا قال إن الله يقول ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى قيامه وهذا يتو من استجاب له فحب الباطل يتحجج إذا قال نعم ان الله قال ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب وهذا دعا من استجاب نقول هذا محال لان الله تعالى يقول القد الذين زعمت من دون الله لا يملكون مثقال ذره في السماوات ولا في الارض وما لهم فيهما من شرك وما لهم منهم من طهي ولا تنفع الشفاعه عنده الا لمن اذن له حتى اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير فنفى الله عز وجل كل ما يتعلق به المشركون وقال تعالى ان تدعوهم لا يسمع دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير صدق الله لا ينبئنا مثل خبير ومن الخبير الله عز وجل اذا يا اخواني يجب علينا إذا سألنا أن نسأل من الله إذا سألنا أن نستعين بالله إذا توكلنا أن نتوكل على الله إذا سألنا أن نستعين بالله امن أم يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم غرفه الارض الا هم مع الله قليلا ما تذكرون وان لنا في الصحابه الكرام اسوه حسنه اصاب الناس قحط في زمن الخليفه الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه اصاب الناس قحط شديد والقحط معناه ايش امتناع انت... المطر انقطاع المطر انقطاع المطر فخرج بالناس يستسلم وقال اللهم انا نتوسل اليك بنبينا فتسقينا وانا نتوسل اليك بعم نبينا فاسقنا من عم النبي العباس بن عبد المطلب فقام الله هدع الله هل هل عمر رضي الله عنه والصحابة جاءوا للرسول صلى الله عليه وسلم يستسقون به افدا ما جاءوا يستسقون به كان الصحابة يستسقون بالرسول اي بدعائه في حياته اما بعد الموت فان رسول صلى الله عليه وسلم لا يملك ان يدعو لهم لا يملك ان يقول اللهم اثقوا امتي لماذا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه قال إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علمين ينسفع به أو ولد صالح يدعو له فهو عليه الصلاة والسلام لا يملك في قبره أن يدعو لأمته لأنه قد انقطع عمله والدعاء عمل بل الدعاء هو العبادة من أفضل لعماد الصحابه رضي الله عنهم أفقه منا في دين الله وأعلم منا بما يصلح عباد الله ومع ذلك لم يأتوا إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم يستسقون بالرسول صلى الله عليه وسلم أبدا وإنما كانوا يستسقون به في حياته بدعائه بدعائه ولم نسمع أن أحدا منهم قال اللهم اسقنا بنبيك بل كانوا يأتون إليه يسألون أن يدعو الله لهم ففي الصحيحين أن أنسف مالك رضي الله عنه قال دخل رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة اجتما لهذا الحديث اجتما لهذا الحديث دخل رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل السبل هي أقنال قم توقع توقع حركة الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يغيثنا فادعوا الله يغيثنا فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه ورفع الناس أيديهم وقال اللهم اغثنا ثلاث مرات اللهم أغتنا اللهم أغتنا اللهم أغتنا قال أنس رضي الله عنه والله ما في السماء من سحاب ولا قزعة السحاب معروف القزعة قطعة من الغيب قطعة من الغيب وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار سلع جبل معروف هنا في المدينة تأتي من قبله السحاب يقول ما نرى شيئا فخرجت من وراء سلع سحابه مثل الترس أتدون ما الترس الترس شيء كالصاج اتدرون ما الصاج والله ننشا اليكم دائما الصاج هو الذي يخبز به يوضع على الناس ثم يخبز عليه مالهم هذا ولا لا خرجت سحابة مثل الترس فارتفعت في السماء فلما توسطت السماء انتشرت توسعت ورعدت وبرقت وامطرت يقول انس فما نزل النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر الا والمطر يتحادر من لحيته الله اكبر اصلا الله عزيز اية من اية الله تبين قدرة الله عز وجل وأن أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وتبين صدق الرسول عليه الصلاة والسلام وأنه رسول الله حق لأن الله أيده بإجابة دعوته فبقي المطر ينزل من السماء أسبوعا كاملا أسبوعا كاملا والسماء منهمر ماؤها فلما كانت الجمعة الثانية ايش اللي حصل لما كانت الجمعة الثانية جاء رجل او الرجل الاول فقال يا رسول الله تهدم البناء وغرق المال البناء تهدم لانه من يبطيه تهدم من كفة الامطار وغرق المال الزروع غرقت بكفة المياه المواشي ربما تتشرفها الشعاب فادعو الله يمسكها عنا سؤال العرابي ادعو الله يمسكها عنا فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم حوالينا ولا علينا ما قال الله ما امسكها ليش لان انساك المطر قد يكون في ضرر لكن رسول دعا بما فيه المنفأ ودفع الضرر قال اللهم حوالينا ولا علينا وجعل يشير حوالينا فجعل السحاب كل ما أسار إلى ناحية تفرق تفرق إلى ناحية الاخرى كانما الرسول يأمره لكن لا يأمره ويسأل الله قال اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الآكان والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر فقالت الناس يمشون في الشمس الله أكبر إن جمعتين بالساعة خارجوا يمشون في الشمس إذن هذا استصغاهم بالرسول صلى الله عليه وسلم بذاته أو بدعائه أجيبوا إرماع بذاته ولا بدعائه بدعائه وهو بعد موته لا يدعو كما ذكرنا لكم في الحديث إذن التوسل بالرسول عليه الصلاة والسلام في حياته بدعائه أما بعد موته فلا نتوسل بذاته وانما نتوسل بالايمان به وبمحبته و باتباعه وما اشبه ذلك ذكرنا ان في هذه القصه تاييدا للرسول صلى الله عليه وسلم ذكرنا ان فيها تاييدا للرسول صلى الله عليه و سلم لان الله إيش؟ اجاب دعوته هذه قلوب المقابل تفنيدا لدعوى الكاذب تفنيدا لدعوى الكاذب مسيلما الكذاب الذي ادعى النبوة في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم وقاتلوا الحمد لله يقال إنه دعي إلى بئر قد غار ماءها إلى بئر قد غار ماء من أجل البركة فدعى بماء فوضعه في فمه وتمض به ثم مجه في البئر وكانت البئر فيها ماء قليل لما مج الماء من فمه في البئر فتدعون ماذا صار غار الماء كله غار الماء كله وهو يريد من هذا أن يفور الماء لكن الماء غار أما النبي عليه الصلاة والسلام فإنه نبع الماء من بين أصابع يده في غزوة الحديبية قل الماء وغزوة الحديبية كانت في السنة إيش أي سنة السادسة من هجرة قل الماء فجيء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا يا رسول الله الماء قليل ما في ما نسق العبل ولا نشرب ولا نتوظف وكان بين يديه ركوة ركوة إناء من جلد صغير وكان فيها ماء فوضع يده في الركوة وجعل الماء ينبع من بين أصابعه كالعيون كالعيون فاستقوا وسقوا الركاب وتوظفوا وكان عددهم ألف وعشرة رجل الله أكبر نبع الماء مما, ل... مما ليس نبع للماء من نبع الماء من جلب وهذا أعظم من الآية التي أعطاها الله موسى موسى كان يضرب الحجر بالعصا فتنبع عيون لكن الحجر جرت العادة بأنه يتفجر نياها كما قال تعالى وإن من حجارة لما يتفجر منها لكن الركوة جلب حيوان ليس من العاده أن ينبع منها الماء فكان مسلم الكتاب يظن أنه سيكون له مثل الرسول عليه الصلاة والسلام وجاء إليه برجل بصبي فيه قزع في رأسه أتدنون ما القزع إيش القزع لا موحل في قذعهم في رأسي يعني بعضهم نابت, نابت في الشعر وبعضهم ما في الشعر ما في الشعر نعم فجاءوا اليه يريدون منه ان يمسح على رأسي فينبت بقية الرأس فلما مسح الرأس راح الشعر الموجود راح حتى الشعر الموجود هذا لا شك انه خارق للعادة خارق للعادة يعني ليس من آآة النساء إذا مسح رأس نذر الشعر لكن هل المراد بهذا الخارق التفنيد سؤال الموتى أن يدفع الشدائد أو يدفع الشدائب سفه في العقل وضلال في الدين إذن من نسأل الله ومن نستعين ومن نستعيذ به الله كل شيء أمره الى الله وافوض أمري إلى الله وأنت لو دعوت الله عز وجل بصدق فإنك سوف تحصل على إحدى ثلاث فوائد ولا بد إذا دعوت الله بصدق فستحصل على ثلاث فوائد ولا بد إما أن يستجيب الله لك فيعطيك ما دعوت وإما أن يصرف عنك من السوء ما هو أعظم يمكن هناك سوء قد انعقدت أسبابه بالنسبه لك فيدعو الله عنك وإما أن لك يوم القيامة إذن متى سعادت الله بالصدق فلن تخيب أبدا هذا مع أن الدعاء نفسه دعاء الله عباده كما قال تعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين فاذا قال قائل ما واجب اهل القبور نحونا اهل القبور اخواننا اهل القبور علماؤنا اهل القبور عبادنا فما واجبهم علينا ما واجبهم علينا واجبهم علينا ما ذكر الله في قوله الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من جارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون والذين تبوا أدار والايمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة من موهوت ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوقش عن نفسه فأولئك هم مفلحون الآية الثالثة والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف الرحمن هذا واجبهم نحونا واجب الأموات علينا أن ندعو الله ونقول ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف الرحمن وعلمنا الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا نقول إذا زرنا المقابر قال قول السلام عليكم يا قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لا يرحم الله المستقيمين منا ومنكم والمستأخرين نسأل الله لنا ولكم العافية هكذا قال الأخ اقرأ علي ما قلت كن بارك الله لا هذا لانه هو يمكن ان شاء دانه مرة ما انت انت فاهم عندي وراه يلا ماذا يقول كل اعلم ماذا, ماذا قلت من يعرف تفضل عن ناس سمعتم ذاين؟ أعد بصوتي مرتفع الى الان ما سمعت ايه احسن سمعت هذا ما كان حسن من مكان كذو فاذا الان يا اخواني نقول من الرسول صلى الله عليه وسلم علم امته ماذا يقولون اذا زاروا الكبور؟ السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا ان شاء الله بكم لا اهتقون رحم الله المستقيمين منكم والمستأخرين نسأل الله لنا ولكم العافية إذن زيارتنا لهم لنفعهم ولا للانتفاع بهم لنفعهم يعني نحن ننفعهم إذا ذهبنا ودعونا الله لهم هذا نفع لهم لا لننتفع بهم صحيح أننا ننتفع بالزيارة من حيث إنها قربة لا من حيث ان هؤلاء المقبورين سوف ينفعوننا أو يضروننا لكن من حيث أنها قربه قال النبي عليه الصلاة والسلام زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة هكذا قال عليه الصلاة والسلام موعظه أن ترى هذا الرجل اللي كان بالأمس معك يمشي مشيك ويأكل اكلك ويلبس لباسك والآن هو في قبري مرتهم بعمله نسأل الله أن يحسن لنا ولكم الخاتم، وأن يجعل قبورنا روضة من رياض الجنة هكذا يا اخوان أما أن ننتجع بهم بمعنى أنهم ينفعوننا أو يضروننا، فإنهم لا ينفعوننا ولا يضروننا. إنما الذي ينفعنا ويضرنا هو الله عز وجل فإذا قال قائل أنا أتخذهم وسيلة أتخذهم وسيلة قلنا طيب ما لا تقول حتى نعرف هل هي وسيلة أو غاية نجد بعض الناس يقول يا فلان يا فلان انقذني يا فلان اغثني المرأة تقول يا فلان احبلني ماذا معنى احبلني يعني جعلني احبل يعني احمل سمعنا ان بعض النساء تأتي الى بعض القبور احيانا تتمرغ على القبر واحيانا تسأل القبر نسأل الله الآخر هل هذا اتخذ هؤلاء القبور هذه القبور وسيلة أو غاية غاية جاءهم مباشرة وين الوسيلة ثم إن الوسيلة إن كان هؤلاء من الصالحين فالوسيلة أن تتوسل, إلى أن تتوسل بحبهم إلى الله لأن حب الصالحين قربه إلى الله عز وجل، وأنت هل يلزم من حبك إياهم أن تأتي إلى قبورهم أو يمكن أن تحبهم وأنت بعيد يمكن أن تحبهم وأنت بعيد ولكن مع الأسف أن هؤلاء الذين يدعون أنهم يتخذون القبور التي يدعونها من دون الله وسيلة لا يجعلونها وسيلة وانما يجعلونها غايه يدعونها من دون الله ويعتقدون انها هي التي تنفع وسبحان الله العظيم صدهم الشيطان عن الحق لان الذي ينفع ويعطيك ما تريد نعم من هو الله عز وجل وقال ربكم ادعوني استجب لكم واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداع اذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم رشدوه. ولهذا انا اجزم جزما لا شك عندي فيه ان هؤلاء الذين تعلقت قلوبه قلوبهم باصحاب القبور قد اعرضت قلوبهم عن الله لان القلب لا يمكن ان يكون له اتجاه اتجاه واحد فاذا كان هذا الرجل اذا اصابته الضراء نادى يا فلان يا فلان فهذا يقتضي ولا بد ان يكون معرضا عن الله لماذا لا يقول بدل يا فلان يا فلان يا؟ لماذا لا يقول ايش يا الله يا رب يا حي يا قيوم بهذا الجلال والاكرام يدعو باسم الله الاعظم الذي اذا دعي به اجاب واذا سال به اعطى اذا سئل به اعطى اسم الله الاعظم ذكر في القران في ثلاثه مواضع اسم الله الاعظم ذكر في القرآن في ثلاثة مواضع من ي من لنا لا من من لنا وهو قائم حتى يسمع الناس في ثلاث مواضع لا في اسم الله الأعظم ذكر في ثلاثة مواضع من القرآن. في سورة آل في أي سورة؟ هذه واحد. في عمران. نعم. ثالثة في تمام. اسم الله الأعظم هو الحي والقيوم. الحي والقيوم. وهذا ذكر في القرآن في ثلاثة مواضع في أي سورة؟ نعم. كم بينك واحد اثنين ثلاثة؟ ما بينكوا بين ثلاثة رجال ليس بينك وبين الذي أجاب إلا ثلاثة رجال ما سمعتم؟ يفضل. طيب نعم والثالث طيب السعر اسمعوا يا اخوان الحي القيوم ذكر في القرآن في ثلاثة مواضع وهو اسم الله الاعظم في آية الكرسي بقوله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم وما أدراكم ما آية الكرسي آية الكرسي إذا قرأه الإنسان في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبر آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنه ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسعى فرسيه السماوات والأرض ولا يؤذ حظهما وهو العلي العظيم اقرها في ليلة لا يقربك شيطان ولا يزال عليك من الله يحافظ حتى تصبح الموضع الثاني في أول سورة آل عمران الافلام ميم الله لا إله, ولا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليه كتاب الحق الموضع الثالث في الصورة طه في قوله تعالى وعانت الوجوه يعني ذلت وخبعت عانت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما هذا الاسم الأعظم إذا توسلت به إلى الله في دعائك فقلت يا حي يا قيوم كان هذا من أسباب إجابة الدعاء وإجابة الدعاء أسرع بكثير من كل شيء إذا اجاب الله الدعاء لأن أمره إذا أراد شيئا ايش أن يقول له كن فيكون فيكون بدون تأخير ألف للترتيب والتعقيب وبدون تكرار وما أمرنا إلا واحدة كلام بالبصر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 عفريت من الجن العفريت القوي المارد أنا آتيك به قبل أن تقوم مقام من اليمن إلى الشام وإني عليه لقوي أمين لماذا قال وإني عليه لقوي أمين من أجل أن يشجع سليمان على قوي على أن يقول هات قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يفد إليك طرفه أيهما أسرع الثاني ولا الأول الأول قال أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقام والثاني قال أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. أن تنظر بعيد ثم هكذا لحظة ايهما أسرع الثاني الثاني قال العلماء لأن الذي عنده علم من الكتاب دعا بسم الله الاعظم فحماته الملائكة وجاءت به قوة الملائكة اقوى من قوة الجن الجن عندهم قوة يصعدون الى السماء ويتخذون منها مقاعد للسماء واما ملائكة فهم اسرع واعظم جبريل عليه الصلاه والسلام عرج بمحمد صلى الله عليه وسلم الى السماوات السبع في كم يوم في ليلة واحدة ونزل به وجاء ب... و... و... إلى مكة في ليلة واحدة لأن قوة الملائكة ليست ليس ليست مزاقوة من, من الجن أقوى من الجن فجاء به فلما رأاه مستقرا عن عنده قال هذا من فضل ربي ليبدوني فأشكر أمقوة الشاهد المعلى العلمة رحمه الله قالوا إن هذا الذي عنده علم من الكتاب كان ان شاء الله بسم الله الاعظم لا بد ايضا في الدعاء من ان تدعو الله وأن موقن بالاجابه لا تدعو الله وانت في شك هل يجيب او لا يجيب ادعو الله واجزم للدعاء ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام لا يقل احدكم اللهم اغفر لي ان شئت اللهم ارحمني ان شئت بعض الناس الآن يقول الله يرحمه إن شاء الله الله يغفر له إن شاء الله والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا لا تقول اللهم اغفر لي شئ اللهم ارحمه شئ فإن الله لا مكره له ولكن أعظم الرغبة وأعظم في المسألة قل اللهم اغفر لي بس هي تجيب الله لك لا بد أن توقف في الإجابة من قبل الله عز وجل بعض الناس يقول أدعو أجرب هل يستجاب لي أو لا هذا لا يجوز أدعو الله وأنت موقن بالاجابه وسمعت بعض الناس يقول كلمة أنكرها يقول اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه هذا خطأ هذا خطأ هذا خطأ كيف تقول لا أسألك قد القضاء لا يرد القضاء إلى الدعاء ادعو الله فربما يرتفع عنك ما قضى الله به عليك بسبب دعائك كما أن بر الولدين يزيد في العمر كذلك الدعاء يرد القضاء قد يريد قد يقضي الله عز وجل عليك بشيء فإذا دعوت الله ففأه عنك أليس النبي عليه الصلاة والسلام لما, لما تحدث عن خسوق الشمس والقمر ماذا خسوف القمر وخسوف الشمس ماذا قال؟ قال إذا رأيتم ذلك فادعوا الله مع أن, مع أن الخسوف انذار من الله عز وجل إذا رأيتم ذلك فدع الله لأرفع عنكم حتى ينكشف ما بكم لا تقول اللهم إني أسأل لا أسألك رد القضاء قل اللهم إني أسألك أن تمنع عني سوء القضاء أن تمنع عني سوء القضاء وان تدعو الله بما شئت اما لا اسالك رد القضاء وانما سيكلف فيه معنى عاقبني بما شئت ولا يهمني هذا غير صحيح اللي يقول هكذا اخطر اولا لان هذه الصيغه لم ترد والثاني ان الدعاء قد يرد القضاء لان الله قد يقضي بالشيء ويدعو الانسان فيرفض عنه الشيء او يدفع عنه الشيء لذلك يجب التنبه لهذه الكلمه الخاطئة وأن يعزم الإنسان المسألة ولا يدعو في نزه هذا الدعاء. إذن يا إخواننا اللجوء إلى من عند الشدائد إلى الله هذا أهم شيء. الذي يرجع عند الشدائد إلى فلان وفلان أو إلى ملك أو إلى أي أحد سوى الله ليس له صيام ولا صلاة ولا حج ولا صدقة ولا ينفعه شيء. من العمال الصالحة لماذا؟ لأنه مشرك بالله عز وجل فإن من دعا غير الله فقد اشرك بالله وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي فيدخلون جهنم داخلين فجعل الله الدعاء إيش؟ عبادة والعبادة لا تصرف إلا ويا أخي ما الذي يضرك إذا قلت يا رب بدلاً من أن تقول يا فلان يضرك هل يضرك شيئاً أبداً بل إنك إذا قلت يا فلان وعلقت قلبك بفلان أعرضت عن الله عز وجل بعد الصلاة إن شاء الله سأكون بقيه الدرس والاجابه على الاسئله الآن اهالي بعد بين ادام ولقامه الشاعره وانتشارهم في العالم الاسلامي فما هي, و... فما هي العقيده الصحيحه واجوب على ذلك ان الامر كما سمع فإن مذهب الشاعره مشهور بين الامه وهم الذين ينتسبون إلى أبو الحسن الأشعري رحمه الله وكان أبو الحسن الأشعري على ثلاث مراحل في حياته المرحلة الأولى مرحلة الاعتزال فقد كان معتزليا ينتمي إلى المعتزلة حتى بلغ أربعين سنة ثم اختفل يا عبد الله بن سعيد بن كلاب انتفع باتصاله به وعدل عن مذهب المعتزلة وبين بطلانه وصار رحمه الله يعلن ذلك على الملأ ثم ارتقى إلى المرحلة الأخيرة التي كانت ثمرة لبحثه وطلبه الحق وهي أنه كان على مذهب إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله فتلقى عن أبي الحسن الأشعري أصحاب من أصحابه في المرحلة الوسطى من مراحل انتقالاته وانتشر المذهب من هذه المرحلة الوسطى وأما المذهب الذي كان أخيرا لابن الحسن رحمه الله فهو مذهب اهل السنة والجماعة ومذهب اهل السنة والجماعة في باب أسماء الله وصفاته أنهم يثبتون لله كل ما أثبته لنفسه من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل فمثلا يقولون إن الله استوى العرش سواء حقيقيا والاستواء يعني العلو لكنه علو يليق بجلاله وعظمته لا يماثل استواء الانسان على السرير او على الفلك او على الانعام ويقولون إن الله, ان الله سبحانه وتعالى له وجه وجه موصوف بالجلال والاكرام كما قال تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام ولكنه وجه لا يماثل أحدا من المخلوقين لان الله يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وعلى هذا الاصل الاساس بنى اهل السنه مذهبهم فيما يتعلق باسماء الله وصفاته هي انهم يثبتون لله ما اثبته لنفسه وما اثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكريم ولا تمكين كذلك أيضا أمسنا وجماعة بالنسبة للقدر يؤمنون بأن الله سبحانه وتعالى كتب قد علم كل شيء سيكون وكتب مقادير ذلك في اللوح المحبوظ وأن كل شيء يحدث فهو بمشيئته تبارك وتعالى وأن كل موجود فهو مخلوق لله عز وجل ومع ذلك يثبتون لله للعبد إرادة وقدرة واختيارا كما هو الواقع المحسوس الدعوه الى الله واجبه وهي فرض كفايه لقول الله تعالى أدعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه واذا لم تتم القيام بها الا بجماعه صارت واجبه على الجماعه جميعا اما اذا امكن القيام بها من فرد فإنها تكون واجبة علي، ولا حاجة إلى الاجتماع، وكان السائد يشير إلى التحزب والتعصب، ونحن ضد ذلك، لا نرى أبدا أن يتحزب المسلمون أحزابا، بل نرى أن الواجب أن يكونوا حزبا واحدا، قائمين بأمر الله، متبعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يضر الأمة شيء كضرر هذا التحزب حتى ان بعضهم تجده يضلل بعض الاخر مع انه مسلم فيصفه احيانا بالفسوق واحيانا بالفجور واحيانا بالكفر مع انه مسلم يجتهد كما يجتهد نعم الاجتهاد المخالف للكتاب والسنه او لما كان عليه الصحابه رضي الله عنهم هذا اجتهاد مرفوض ولا يقبل من صاحبه ولا يعذر صاحبه بالمخالفه على كل حال الدعوة هو فرض كفاية إن إن قام الفرد بها وحده فذات وإن لم يقم إلا بجماعة معينون وعلى ذلك صار فرضا على الجميع. السؤال. نعم. ما هي مكرهون؟ أسمع لا في مكرهون. يقول السائل ما حكم القسم في الصيغة الآتية والنبي أعمل كذا وكذا ثانيا علي الطلاق إن لم أفعل كذا ثالثا وحياتك أو حياة السيدة كلانا وجزاكم الله خير الخبز أو اللحمة نافع بطريق الحس وقد نعرف أن شيء نافع أو فيه الشفاء بطريق الشرع كما قال الله تعالى في النحل يخرج من بطونها شراب مخالف ألوانه وفيه شفاء للناس وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام نعم. يقول السائل فضيلة الشيخ الآن الأمة الإسلامية كلها إلا من رحم الله غارقة في الإشراك فهل كل هذه الأمة على ضلال نرجو التوضيح هل هذه الامه على ضلال نلج التوبيع الامه الاسلاميه لا يمكن ان تكون جميعها على ضلال بل لا بد ان يكون فيها امه قائمه بامر الله كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفه من امتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى ياتي امر الله فلا يمكن ان تخلو الامه الاسلاميه من طائفة منصورة على الحق أما أن تكون الامه كلها على حسب ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام فإن هذا خلاف الواقع فلقد قال النبي عليه الصلاة والسلام ستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة قالوا من هي يا رسول الله قال, على قال من كان على مثل ما أنا عليه واصحابي يسأل عن حكم من يستغيث بالقبور ويطوف بها جهلا هل يعذر أم لا نعم الذي يستغيث بالقبور بمعنى أنه إذا أصبته الشدة استعاد بصاحب القبر مشرك شركا أكبر وعياذ بالله ولكن قد لا نحكم بالشرك على هذا الشخص المعين لأنه لا بد من الحكم بالشرك على شخص معين من شروط منها أن, أن تبلغه الحجه فقد يكون هذا الذي يستغذر القبور قد يكون جاهلا لا يدري عن شيء ابدا يرى الناس فيفعل مثل ما, مثل ما يفعل الناس وقد يكون عنده علماء ضلاء يضلونه عن سبيل الله ويقول استغذ بالقبر الفلاني بالقبر الفلاني حتى يستجاب لك فهذا لا نحكم بكفره لأنه جاهل معذون بالجهل لكن من بلغه أن هذا شرك، ولكنه أصر على ما هو عليه وقال هذا ما عليه اباؤنا هذا ما عليه علماؤنا فإنه لا يعذر بذلك لأنه قد بين له الحق وما قوله هذا تجاه الحق إلا كقول من قالوا إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على اثارهم مقتدون فالواجب على المسلم أن يكون عالما بأمر الله حتى يعبد الله على بصيرة أما من طاف بالقبور ولكنه لم يعتقد أن صاحب القدر ينفع أو يضر فإن هذا لا يصل الى الشرك ولكنه بدعه منكره ينهى عنها وينكر على من فعلها خرج من مكة ولم يطوف الوداع بعد مناسك الحج فهل عليه شيء إذا خرج الحاج من مكة ولم يقضي الوداع فإنه آثم لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من خرج من مكة أن يكون آخر عهده في البيت وعليه عند أكثر العلماء عليه فدية تذبح في مكة وتفرق على المساكين لأنه دم جبران ولا, ولا, ولا, ولا يجوز أن يأكل منها شيئا قول حججت المتمتع وطفت وسعيت للعمره وتحللت ويوم العيد طفت طواف الافاضه ولم اسعى للحج جهلا فهل علي شيء نعم الانسان المتمتع يجب عليه طوافان وسعيان طواف وسعي العمره وطواف وسعي للحج كما جاء ذلك في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عباس وعائشة رضي الله عنه وبناء على ذلك نقول لهذا الأخ السائل الذي لم يسعى للحج نقول يجب عليك الآن أن تذهب إلى مكة معتمرا أي تحرم من الميقات وتقول لبيك عمره اذا وصلت إلى مكة تطوف وتسعى وتقصر ثم تسعى للحج واذا كان وإذا كان لديه لديه اي لدى السائل زوجة فانه لا يجوز ان يتمتع بها حتى ينهي هذه الاعمال التي ذكرناها اي حتى يرجع الى مكه محرما بعمرة ويتحلل منها ثم ياتي بسائل الحج لانه لم نحل التحلل الثاني نعم حجة ولم تنوي أي نصف وسعه ولم تذبح الهدي ولم تصم لجهلها فما الحكم لا أدري إذا كانت لم تنوي شيئا أبدا فإن حرامها يكون بحج مفرد مفردا ولا عليها فتية لأن الظاهر أنها فعلت أفعال الحج وإذا لم تنوي العمرة على وجه التمتع أو على وجه القرآن فإن الإحرام يكون بالحج فلا يكون عليها هدي. نعم يقول السائل ما حكم من لم يرد في مزدلفة إلى حد الساعة الثانية عشر ونصف السائل موجود من الليل أقول ليلا عشر هذا هذا نعم هذا هذا هذا نحن لم نصل مزدلفة إلا الساعة هذا عشر ليلا الساعة هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا قول قاله بعض العلماء قال انه يجوز اذا انتصف الليل ان يدفع الانسان من مزدلفه الى منى ويرميها الجمرات واذا كان المرشد هو الذي قال لكم ذلك فليس عليكم شيء لأنه ليس عندكم علم يضاد ما قاله والصحيح ان الانسان لا يدفع من مزدلفه الا في اخر الليل وكانت اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما ترقب غروب القمر فاذا غرب القمر نصرفت وغروب القمر في ليله العاشر لا يكون الا من ثلثه الليل فما فوق وعلى هذا فلا يدفع الانسان من مزدلفه الا اذا غاب القمر يدفع ثم ان كان من الذين لا يستطيعون ان يزاحموا الناس فانهم يرمون اذا وصلوا منا وان كانوا يستطيعون يعني بحيث يكونوا شبابا فالأولى أن لا يرموا جمرة حتى تطلع الشمس كما أن الأولى لهؤلاء الأقوية أن لا يدفع من مزدلفة إلا بعد صلاة الفجر المهم أنه أنت ليس عليك شيء ما عليك شيء أما الذين وصلوا إلى مزدلفة بعد يعني بعد صلاة الفجر فهؤلاء عليهم فديه يذبحونها في مكه ويوزعونها على الفقراء لان الله يقول واتموا الحج والعمره لله ومن المعلوم ان المبيت مزدلفه من اتمام الحج فإن احسنتم يعني منعتم عن, عن ذلك فما استيسر من الهدي فمن كان موسرا فليفعل وليهدي ومن لم يكن موسرا فلا شيء عليه على أن بعض العلماء أفتى بأنه لا شيء عليهم مطلقا لأن هذا غير اختيارهم ولكن اختيار أن يذبح فدية لظاهر الآية الكريمة التي ذكرتها لك نعم يقول السائل فضيلة الشيخ خرجت من مكة في مهمة دون طواف الوداع وسأعود إليها في آخر هذا الأسبوع وأريد الدخول بالعمرة فما حكم ذلك وجزاكم الله خير السلام وجود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 لا يا اخي لا تعود لنا مكه قريبا من مباين في اخر الشهر تزوم اولت من غير اهل المدينه بس اذا كلمه اهل المدينه انا من المحمد وهداك هادي طيب الحج والعمل, من والعمل. مع تبية. و... ال... و... في نفس الوقت نعم والعمل نعم كانت كبيره نعم وهو هو كل من لا ما شيء مم. نعم جلي يقول فضيله الشيخ ما حكم استعمال ايات القران بالحوادث التي تقع للانسان ويطبقها عليها كان تقع للانسان ويقول اليس الصلح بقريب نعم استعمال ايات القران بل الاستشهاد بايات القران على الواقع إذا كان صحيحا فلا بأس به مثل لو انشغل الإنسان بأولاده وأمواله عن شيء واجب وقال صدق الله إنما أموالكم وأولادكم فتنة فهذا لا بأس به وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استشهد بذلك وأما إذا كان يريد أن يطبق الآيات على الواقعات اليومية في معنى لا يناسب فإن ذلك لا جوز لأن تطبيق القرآن على غير ما أراده الله من باب تحريف الكلم عن مواضعه يقول لي بطعة أرض زراعية وهذه الأرض نقوم بريها بمواطير فكيف, تكو فكيف تكون الزكاة فيها الزكاة بالأرض الزراعية إذا كانت تستطى بالمواطير نصف العشر لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل في الثمار التي تسقى بالسماء أو تشرب بعروقها جعل فيها العشر كاملا وجعل فيما يسقى بالنظر نصف العشر والذي يسقى بالماطي يسقى بالنظر ففيه نصف العشر فإذا قدرنا أن زرعه صار ألف كيلو كم نزموا الكيلو يذمه خمسين كيلو واذا كان يسقى بلا ماونه او يشرب بعروقه ففيه نجس نعم يقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته تاخرت امرأة تقول تأخرت العاده الشهريه فاخذت حقا لانزالها فل... لازالتها فلم تزل وبالتحليل اتضح أن... انه حمل ومن مضاعفات هذا الحقن, الحقن انها تشوه الجنين وفي نفس الوقت اصبت, أصبت بالحصب بالحصبه الالمانيه وهذه ايضا تصيب الجنين بالصمم او التخلف العقلي والان عمر الجنين شهران اولا هل يجوز اسقاطه بعمليه جراحيه ثانيا هل كان من الجائز اسقاطه قبل الأربعين كما يقول بعض العلماء إسقاط الجنين إذا لم تنفخ فيه الروح إذ جائد إذا دعت الضرورة إليه مثل أن يقول الأطباء إن الجنين مشوه فإنه يجوز إسقاطه إذا كان قبل أن تنفخ فيه الروح ومتى تنفخ فيه الروح تنفخ فيه إذا تم له أربعة أشهر لحديث من مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق فقال ان احدكم يجمع خلقه في بطن امه أربعين يوما نطفه ثم يكون علقه مثل ذلك ثم يكون مطقه مثل ذلك ثم يرسل اليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر باربع كلمات بكتب رزقه واجله وعمله وشقي او سعيد أما اذا كان بعد تمام اربعه اشهر عباد نفس الروح فيه فإنه لا يجوز اسقاطه بحال من الأحوال حتى لو قال الاطباء إنه إذا بقي هلكت أمه فإنه لا يجوز اسقاطه لأنه لا يجوز قتل نفس لإرحياء نفس أخرى يقول السائل متى يصوم المتمتع الثلاثة الأيام إن عجز عن الدم يصوم المتمتع ثلاثة الأيام إذا عجز عن الدم من احرامه بالعمرة الى اخر ايام التشريع لقول الله تعالى فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم والعمرة من الحج لقول النبي صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة في الحج وقوله صلى الله عليه وسلم العمرة حج اصغر او قال الحج الاصغر وآخر اخر الصيام الايام الثلاثه التي بعد العيد يقول ابن عمر وعائشه رضي الله عنهما لم يرخص في ايام تشريق ان يصمنا الا لمن لم يجد الهدي أما السبع الباقيه فيصومها اذا رجع الى اهله يقول السائل فضيله الشيخ ما حكم من طاف طواف الوداع وتأخر عن السفر لظروف خارجة عن إرادته وصلى أربع أوقات إذا طعف طواف الوداع بعد انتهاء أعمال المسك ثم تأخر لظروف طاهره كانتظار الرفقة أو خراب السيارة أو ما أشبه ذلك فإنه لا يزمه الطواف لا يزمه الطواف وفي الطواف الأول لأنه يسلق عليه أنه جعل آخر آهدي بالبيت لكن تأخر بدون إرادة